لكن هل ينفي دخول النار لمن عصى الله؟ يعني واحد يشهد الا إلى ها إلا الله وأن محمد الرسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق لكن زنا سرق شرب الخمر ما تاب ولا لا تاب يتوب الله عليه هل هذا يدخل الجنة من أولي وأهلها شرط لا يقال هذا تحت المشيئة. ادخله الله الجنة نعم هذا حقا لكن قد يكون دخول الجنة من أول أهلة بلا حساب ولا عذاب وقد يكون يعذب مقابل ما عمل من المعصية ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني وإن كان قليل مثل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص حلف بالله بأنه لا يزيد يعني ما يتنفل ولا بزيادة ركعة واحدة ولا يتصدق ولا درهم واحد زيادة على الزكاة الواجبة ولا يحج مرة ثانية مرة واحدة ولا يأتي من أفعال الخير إلا بقدر الواجب فقط قال لا أزيد ولا أنقص قال أفلح إن صدق ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وحلف ما يزيد فالمدار ليس على العمل وكثرته وإنما المدار على الإخلاص على ما في القلب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولهما في حديق ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولهما في حديث عتبان عتبان من الصحابة رضي الله عنهم ضعف وكف بصره فدع النبي فشك الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من داره حتى يتخذه مسجد لأنه ما يستطيع الوصول إلى المسجد. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به يأتي إليه ودخل الدار عليه الصلاة والسلام وقال أقال أين تريد أن أصلي فقال هنا فصلى عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة معه وأخذ من هذا أنه إذا حصلت مناسبة وأحب الجميع أن يصلوا صلاة نافلة فلا بأس بذلك ما لم يتخذوا هذا سنة يعني بالسمرار لو أن واحد مثلا كل يوم الضحى فتح بابه ونادى جيرانه وقال هالمو ثم صلى بهم ركعتين صلاة الضحى يقول هذا بدعة ما يجوز لكن جماعها اجتمعوا لأمر من الأمور اجتمعوا وتشاوروا أو تكلموا في شيء ما أو أصلحوا بين أناس أو جمعوا تبرعات أو تناقشوا في أمر من أمور الشرع ثم قالوا يا أخوان قبل أن نتفرق نصلي ركعتين تقدم يا فلن صلي بين ركعتين نقول حسن هذا حسن لأن فعل الشيء الوارد على غير صفة الاستمرار مقبول نافع وأما على صفة الاستمرار أنه بالاستمرار يعمل هذا العمل نقول لا ما يجوز هذه بدعه، ومثل ما تقدم مثلا في جميع الأشياء مثلا لو أن الإنسان مثلا إذا وصل إلى باب الحرم وقف وقرأ الفاتحة ثم دخل وكل ما جاء للحرم لا وصل الباب وقف وقرأ الفاتحة نقول لا يا أخي هذه بدعه ابتدعت في دين الله ما ليس منه آخر قرأ الفاتحة مرة عند دخول باب الحرم نقول خيرا فعلت الفاتحة مشروعة في كل وقت وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار عتبان وصلى فيها ركعتين وصلى معه الصحابة ثم تذاكروا فيما بينهم فذكر عندهم رجل يقال له مالك ابن الدخشم قال واحد من الحاضرين ذاك منافق ذاك منافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ليس استفهام استفسار يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للشخص أن يحكم على شخص ما بمجرد الظاهر ما يقول فلان منافق فلان فاسق فلان فاجر فلان كافر فلان كذا لا يا أخي ما شققت عن قلبه الله جل وعلا الذي يعلم عنه أنت استدعيته مثلا وحاكمه شخص بين يديك وأمرته بالصلاة فأبى وأمرته بالزكاة فأبى أقررت طلبت منه الإقرار بأركان الإسلام فأبى احكم عليه بالكفر الكفر لكن شخص غايب عنك بعيد تقول ذاك منافق ذاك كذا مرائي هذا كذا هذا ما يليق بالمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي قال إن مالك بن الدخشم منافق قال لا تقول هذا أليس قال لا إله إلا الله يريد وجه الله لا تقول هكذا ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا الشرط انتبه قال لا اله إلى الله فقط يقول قال لا اله إلى الله يركض يدخل الجنة لا يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث آخر خالصا من قلبه يعني قالها قولا صحيح قالها باللسان وقالها بالقلب وقالها بالجوارح هذا الذي يريد وجه الله أما يقول لا إله إلا الله عند الناس وإذا خلى بشياطين الإنس والجن قال أنا معكم وأنا استهزئ بالآخرين المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم يستهزئون. هل تنفعهم؟ لا والله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قد يقول قائل أليس هذا واقع في الكبائر نقول محتمل أنه واقع في شيء من الكبائر وتاب ومحتمل أنه واقع في شيء من الكبائر ومات عليها ولا يدخل النار لأنه لأن عنده قوة إيمان وقوة توحيد تصهر الكبائر والمعاصي وتحرقها تقضي عليها قوة إيمانه بالله واعتصامه به وتوكله عليه تمنع وقد يكون محرم على النار لقوة ايمانه وثقته بالله وما اتصف به من قوة الايمان التي امتاز بها فيكفر الله جل وعلا عنه بها خطايا فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله بهذا الشرط يبتغي بذلك وجه الله نعم شكرا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله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 عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام موسى كليم الرحمن وهو رسول النبي وهو أحد أولي العزم من الرسل فأولي العزم خمسة